الحمد لله اشهد ان لا الله وحده له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد الباب رقم 15 ده استطراد لعده ابواب كلها تدور حول ترسيخ معنى واحد وهو أنه لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى فالباب اللي قبله باب أنه لا يستغس بغير الله ولا يدعى غير الله سبراك سعاله من الشرك أن يستغف بغير الله أو يدعو غيره باب ده بيأكد على عدة أمور منها أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم درا ولا نفعا فضلا عن غيرهم وأنهم لا يملكون شيئا على الاطلاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأفضل الأولياء ليس لهم الأمر شيء وقد يدعو أحيانا فلا يستجاب له فهذا يبين لنا أنه بشر لا يجوز أن يرفع فوق مكانته ويوضع في موضع الألوهية فغيره والأدنى منه من باب أولى قال وقول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون واضح من الـ الـ الآية أن الله تبارك تعالى ينكر عليهم أنهم يعني يعبدون من دونه من لا يخلق ولا يستطيع أن ينصر من يدعوه بل لا يستطيع أن ينصر نفسه فالذي يستحق أن يعبد ويدعى هو الذي يخلق والذي يملك النصر لغيره كما أنه يستطيع أن ينصر نفسه فطالما أن هذه المعبدات من دون الله لا تخلق شيئا فإذا لا تستحق العبادة من المخلوقين الذي يستحق العبادة الخالق وما فيش خلاف بين المشركين إن الخالق الله تبارك تعالى كما ان هؤلاء أو تلك المعبودات الباطلة تلك المعبودات الباطلة لا تملك أن تنصر أحد ولا تملك أن تنصر نفسه قال وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير اللفافة التي تبقى على نواة التمرة <تصفيق> إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير <تصفيق> الله تبارك تعالى يقرر ان ال الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا على الاطلاق ولا حتى الشيء الذي ليس له قيمة هو القطمير كما أن أنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين يعني ميت أو غائب لا يعلم عن الأمر شيء مشغول بما كلف به من التكاليف إذا كانوا من العابدين لله تبارك تعالى كالملائكة والمؤمنين أو الصالحين وغيرهم من الصالحين الأحياء يبقى ما بين ميت وما بين حي مؤمن وهذا يعني مشغول بما كلفها الله عز وجل من المؤمرات أو حي ولكنه ليس بصالح فهذا يدخل في الإطار العام أنه لا يملك شيئا على الإطلاق ولا حتى الشيء الحقير اللي هو لفافة التمر ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو فرض أنهم سمعوا لم يستجيبوا لكم لأنهم إما ميت فلا يستطيع أن يفعل شيئا على الاطلاق وإما حي ولكنه قدرته محدودة بما اقدره الله تبارك وتعالى عليه وهناك أمور لا يستطيع إنسان فعلها وليست إلا لله تبارك وتعالى كشف الهم كشف الكربة إنزال المطر رزق الولد الإتيام بالرزق التوفيق كل هذه أمور ليست إلا لا يملكها بشر على الاطلاق حتى الأمور اللي ممكن ظاهرة يقول لك يا تبا الدكتور يملك الشفاء لا لا يملك الشفاء يقول لك على الأسباب لكن هتوصل بالسبب دالي النتيجة ولا لا هذه بيد الله سبحانه ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة هذا يعني يوم الحسرة والندمة فتتبر الآلهة او من كانوا يُعبدون من دون الله سواء كان راضٍ بذلك أو لم يرضى من يعني عابديهم ويتبرؤون من ذلك ولو ينبئك مثل خبير أي بمواقع الأمور قال في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته الشج الاصل أن يكون في الرأس وبعد كده استعمل في الجرح في اي موضع تاني في ايه? في الجسد. وكسرت رباعياته. الانسان له اربع رباعيات وهي كل سن بعد ثنية. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دع عليهم وهيأتي في الرواية التانية فنزلت ليس لك من الأمر شيء رواه البخاري ومسلم وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفاجر اللهم لعن فلانا وفلانا ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشان فنزلت ليس لك من الأمر شيء وده في نازلة ده لما كان أسر بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنط شهرا تمام فده الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إن فيه يعني دعاء والحديث فيه اثبات القنوت في النازله والقنوت بعد الركوع و ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بالدعاء على كفار فيجوز يجوز الدعاء في بتعيين الاسماء وهذا لا يفسد الصلاه يعني تمام على نسبه اعينهم ومع ذلك قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم والثلاث الذين دعا النبي صلى الله عليه أسلم فهذه من المرات القلائل اللي ذكر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فلم يستجب له هذا الأمر ورد لبيان أنه بشر من البشر ليس بإله لا يملك تصريف الأمور فلا ترفعه فوق منزلته لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إن إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في مسائل الباب قصة أحد فيبقى الكفار آذوا أفضل الأنبياء قنوط سيد المرسلين اللي بيدعو سيد المرسلين واللي بيؤمن خلفه سادات الأولياء وفي الصلاة والمدع عليهم كفار وفعلوا أشياء لم يفعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصوهم على قتله والتمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عم ومع ذلك كله يعني شكت يعني أغلب أو كل أسباب الاستجابة موجودة ومع ذلك لم يستجب الله تبارك وتعالى بل يعني كان يدعى عليهم بالله عن الترد من رحمة الله ومع ذلك يعني أسلموا ودخلوا في رحمة الله تبارك وهم وكانوا من الصحابة فهذا كله لتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من المنزلة الكبيرة التي لا يدانيه فيها أحد عند ربه تبارك تعالى أنه بشر من البشر ليس له بيده الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى فغيره من باب أولي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله, صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشراتك الأقربين فقال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطالب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليل من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ففي أن الإنسان يعني مرهون بعمله وأنه لا ينجي الإنسان يوم القيامة إلا عمله وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الأولياء لا يملك لأحد نفعا ولا ضر فغيره من الأولياء من باب أولاء لا يملك لغيره نفعا ولا ضر فعلى ذلك لا يجوز أن يدعى أحد من دون الله تبارك وتعالى وده المقصد من الباب الباب اللي بعده المسائل سهلة ما فهاش مشكلة الباب اللي بعده زي ما قلنا ان استطراد في عدة أبواب لإثبات أنه لا يجوز أن يدعى غير الله تبارك تعالى هذا الباب صمف من الأصناف التي تدعى من دون الله تبارك تعالى الملائكين فأتى بباب يبين أن الملائكة مع يعني القدر الكبير الذي لها ولا يعني تعصي الله ما أمرها وأنهم لهم من العبادة ما, ما لا يدانيه فيه أحد عباد من عباد الله تبارك تعالى يخافون منه عز وجل ويسعقون من سماع كلامه ويرهبون ولا يعلمون بعض الأمور فلذلك لا يدعون من دون الله تبارك تعالى فالباب يقول وقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنهم عنها وسبب الفزع أو الغشي اللي بيصبهم من سماع صوت الله تبارك تعالى وشبه صوت الله تبارك تعالى مش تشبيه للصوت الفزع شبه الفزع اللي بينان للملائكة عند سماع صوت الله تبارك تعالى بالفزع اللي ممكن يانان للانسان لما يسمع سلسلة شديدة تجرى على صخرة كبيرة. صوت ضغيب شديد جدا تخيل كده مسلا تخيل يعني ان جرار شايل حديد اسيخ حديد طويلة وطلع برا الجرار لحد ما نزل على الارض وماشي. صوت ضخم. ده ده يعني حاجة بسيطة. لو فالصدى ممكن يفزع الإنسان فهو كذلك لما يسمعوا صوت الله تبارك تعالى الجليل يعني يهابون ويصيبهم غشية فبعد ما يصابوا بتلك الغشية يفيقوا ما أبلغ الله تبارك تعالى ما أرد أن يبلغه لجبريل عليه السلام فيسألون ماذا قال ربكم يقول قالوا الحق وهو العليو الكبير تصديقا أن الله تبارك تعالى لا يقول إلا الحق تفسير الآية اللي فات الدية في الصحيح عن أبي هرير رضي الله عنه عن النفس السلام قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة, بأجن... الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الصفوان الصخرة الملساء ينفذهم ذلك كأنه يتخللهم الصوت من شدته حتى إذا فزع ايزال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا قال ربكم فيجيب يعني بعضهم البعض قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع بعضه هكذا ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض قال وصفا سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني كأنهم يركبون بعضهم البعض كده فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء رواه البخاري أيوة بس هو بس الفنص وصفاء سوفيان بكف ده, ده اللي داخل من كلمة الحديث واضح انه بيصف ايضا الحالة بتاعة الملائكة في اسناء سماع صوت الله تبارك تعالى بالوحي وفي اخر الحديث ذكر ان مسترق السمع كانوا بيركبون بعضهم البعض لمحاولة استراق السمع من السماء خلاصة المسألة دي ان الرمج بالشهب كان موجود في الجاهلية تمام؟ ومذكور في بعض الأحديث في أدلة اللي كان فيه يرونها في الجاهلية وكانوا بيظنونها لمولد يعني عظيم أو موت عظيم او غير ذلك يفسرناها تفسيرات مختلفة الله تبارك تعالى كان يعني يحرس السماء بالنجوم ولكن الحراسة لم تكن كاملة كانت من جانب ومن جانب والشياطين كانت اتخذت في السماء أماكن لاسترق السمع وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ثم بعد بعثة النبي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون فعلا ال ال الوحي أحيانا يسمعون كلمات تتداولها الملائكة فيأخذونها فربما أدرك أدركه الشهاب وربما لم يدركه ويلقيها على في أذن الكاهن أو الساحر ويقرقرها في أذن كقرقرة الدجاج يعني صوته هو بيقولها له بنفس كأنه دجاجة بتفعل صوت تشبيه الصوت بالصوت يعني فالساحر او الكاهن الكاهن بالأخص يبلغ بهذا الأمر اللي سمع ويقع كما, إيه؟ كما قائل فالناس تنبهر وبعد كده يكذب مئة كذبة يألف مئة تأليفة كلها تطلع غلطة والناس مع ذلك تقولوا أليس يوم كذا كذا وكذا بس فعلا اليوم الفلانة قال لنا وصدق من أخطبط فعلا قال إن الأرجنتين هي اللي هتكسب وبفضل الأرجنتين هي اللي هتكسب ألمانيا وبفضل له لندا اللي كسبت بس برضو يعني هو آه يعني الماتشي كان بين يعني الأرجنتين والبرازيل وألمانيا اللي كسبت هو فلح وهو فعلا فماتش مصر والارجنتين بقى اللي كان هنا في مصر قال للارجنتين لاتكسب وفعلا كان كلامه حق اه كان اسمه ايه بولو باين ولا حاج ازا كده <تصفيق> بولو <تصفيق> <تصفيق> اه باخروا انت هو حصابود <تصفيق> تمام فااب بس صدق ويفضل بقى يعجن بقى دا كفر اللي هتكسب يابد كفر شيخ مش في المنديد بس هو قال لنا مرة اللي فاتت فعلا هو يوم مقال هي دي انش عارف ايه ويبضل بقى ماشي على السكة دى هو يقول لك يا لنا يا كذا وكذا كذا وكذا تعلق الناس تنفسها متعلقة بالباطل الناس تنفسها ضعيفة وعايزة يعني تتعلق بأشياء اي حاجة تتقال يبقى, يبقى هو هيقول يبقى بص مش السنة دى السنة الجاي يبقى خلق السنة الجاي الانسان ليه بقى؟ الانسان ما يمفعش عسنه لالامل ده حقيقة اول ما الامل يتوقف يبقى مات الانسان ده ما خلاص كده هبص لامو يزوق في زاويه ومليء بامراض النفسيه يعني انت لو ما عندكش امل ان انت بعد ما تروح النهارده نفسك متاخر عليك لو واحد قيمته يعني متاخر عليك شروط في ماده عايز اسمعه او ده في موضوع من الزيرو على الفيسبوك وعايز اشوف الناس كتبت فيه ايه او عايز اشوف ايه اخبار مثلا 25 يناير طيب ده كان ده في حلقه مباشر مش عارف من برنامج كذا عايز اتابعها ده عايز انام بدري عشان مسافر بكره معرض الكتاب اي حاجه امل يعني هو ده اللي يخليك سعيد وتضحك ومبتسم كده تمام <تصفيق> في... لا ب... في امل يعني اريح الدرس عشان اقابل فلان تمام متوقع ان شاء الله بكره هتديني هتفرح وهتبقى حلوه وهتبقى 100 100 100 اي امل لازم الاومة بانتقطع الامال بقى وقق باش حاجة من الدنيا ومفيش امل بيعش لها خلاص ده الانسان ده يعني كتبت وفاته فعلشان كده بيصدقوا الكاهن والساحر مع ان الكذب اصلع على رأي الشيخ حوني له قرنان وبرضه ايه انا بيقول لنا يا كذا وكذا كذا وكذا طيب بعد بحثة النبي صلى الله عليه وسلم زيدة في حراسة السماء وبقى وان كنا نقعد منها وقاعده للسيمفمى يستمع الان يجد له شهاب الراصد ويقذفونه من كل جانب ما عادش بقى القذف من جانب دون جانب بقى كل جوانب السماء محروسه لحمايه هذه الشريعة اخر الشرائع وده اخر الكتب فلا بد ان تحفظ وعلى شان ما يجيش واحد يسمع كلمه من الغيب فيقولها وتقع بعد كده يقول لك بص بأنا نبي وليه نص الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليه هنا وأنا ليه هنا ويطلع واحد تاني يسمع كلمة يتقال له كلمة يقول لك أنا نبي يمامة وده نبي بني مش عارف إيه لا فعلشان الأمر ده ما يحصلش ولا يوفتن الناس في دينهم زيدة في حراسة السماء فما كانش في أي استماع وقت البعثة طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منقطاع الواح أيضا مازال حراسة السماء مستمره ولم يعد الجن قادر على السماع حفاظا على هذه الأمة لكي لا يأتي أحد بعد النبي السلام يقول أنا نبي بعده وبالأدلة الدمغة واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة ويخترع أي اختراع الآيات اللي كانت فيها دليل بعثتي هذه حرفت وبدلت وربنا تركت على بقى أرسلني حتى أبين للعالمين ان في حاجات حرفت وبدلت ونشعرفيه كلام من ده وبرضه دي من الايات اللي موجودة مع إيه مع ابن الحسن العسكري في السرد تمام و أي كلام في الاخر يبقى نابيه وناس تتبعه ويعمل فتنه و... فلاجل حفظ يعني هذه الأمة وهي تفضل بالخيريه اللي هي فيها حراسه السماء ما زالت ايه مازالت ده الحديث اللي معانا في بعد النبي عليه ما هي فيها فلاف ان في بعد بس ان النبي ان ده كان وقت البعثة بس ولا بعدها وعب ولكن كلام القرطبي والطبري وغيره, وغيره من البغوي وغيره من المفسدين يعني ان الحراسة مستمرة تمام ومعدش في استراق للسمع والأي استرق السمع يحرق والكهان معدش ليهم دخل الا في الغيب النسبي فقط تمام وإلا كنا سمعنا بقى حاجات كتير خالص ما ومفيش حاجه بتحصل مش حاجه بتحصل خالص حتى الحاجه الوحيده اللي حصلت توقع. <تصفيق> محدش توقعها يعني 2011 دي ما كان عارف اللي هيحصل فيها ولكن بقى العالم هي يعني من 200 الشيخ نادي بس هي بتقول شيخ مبارك الشيخ اسمه ايه ماشي قالت ايه عارف اسمها ايه اللي كل شويه يجيبوها ناديتك عليها مجم اه قالت ايه بقى بجد بتقول اللي حصل لتوفيق عكاشة ده صخر اه بعكاد استخبي اسمه ايه شندي ترى يا ستي دبرت انتيروس مين ايه شطاب دبرت مين حنين ده ماشي <Marvel> رجاله <تسجيل> <تسجيل> انت مالك خير قلقان ومضطرب <تسجيل> porque... <متحدث> ومتعبان وحالتك كده مش ما فيش مشكله يعني الحمد لله طيب ماشي قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون اول من يرفع رأسه وخروا سجدا أنا عندي كده كل النسخ فائل له جديدة. جديدة. كل النسخ فايل لا. لا ما ع... كل النسخ اللي, اللي معكم العقيدة لا انا عايز النسخ اللي معكم. لله. طب ركز معنا ابرهيم الله كريم. ركز معنا ابرهيم. ركز, ركز الله يسيئك ركز. طلبت نسك جالك نسك فيه. طلبت الشاي جالك شاي. وبعدين. ماشي. يا لله انت ده اصلا فخروا لله سجدا فخروا وخروا لله سجدا يكونوا اول من رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتكاز ويره حاجه في كده تبع كل حاجه بقى ايه الثلاثه ال 20 ما طاش يعني الدنيا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 امم مستشفي دوبه حديثا الشاهد من الحديثين اللي فاتوا ايه ان تصعق وتخشى الله عز وجل تبارك تعالى. طبعا الأدلة على ذلك يعني أكثر من أن تحصى كثير جدا آيات وأحاديث تبين مدى خوف الملائكة من الله تبارك وتعالى ويعني انشغالوهم بالعبادة فهؤلاء عبيد لله تبارك وتعالى لا يجوز ان يدعوا من دون الله واضح؟ ده المقصد من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الباب كله تبيين أن هذه المخلوقات اللي هي الملائكة عبيد لله تخشى فلا تجوز أن تعبد ولا تدعى من دون الله تبارك وتعالى تمام الشفاعه ايه الايات والالايات اللي مذكوره ايات سهله جدا والكلام ما فيهوش احنا هنتكلم عن الشفاعه بقى كشفاعه هنتكلم عن تعريف الشفاعة الشفاعة المثبتة والمنفية اقسام الشفاعة يوم القيامة ونقل شخي الإسلامية في الآخر رقم واحد الشفاعة في اللغة الشفع خلاف الوتر وهو الزوج تمام شفعه يعني ضم إليه آخر فصار زوجان في الإصطلاح الشيخ بن عسامين بيقول التوسط للغير بجلب منفعة أو دافع مضر هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دافع مضر طيب الشفاعة في القرآن جاءت أحيانا مثبتة وأحيانا منفية فالشفاعة المنفية اللي هي شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله في عابديها هذه الشفاعة منفية في القرآن تمام؟ فما تنفعهم شفاعة الشفاية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذه الشفاعات المنفية يعني شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله في عبده شفاعة مثبتة ولا يشفعون إلا لمن اقتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فذليل فيه شفاعة شفاعة موجودة لأهل الإخلاص ما فيش حد يشفع إلا إذا كان موحد تمام؟ بشرطين أن يأذن الله من بعد أن يأذن الله تمام لمن يشاء ويرضى ربنا ترك عائق ابتداء يأذن للإيه؟ للشافع ويرضى عن المشفوع فيه تمام؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فيبقى لابد أن يأذن لا. ابتداء للشافع أن يشفع ويشفع لا تقبل الشفاعة إلا, ك... إلا في من رضي الله توركها لأن تقبل الشفاعة فيه ده يدلن على إيه إن الشفاعة المثبتة كلها لله تورك تعالى ال... والدليل على كده آية من آيات الباب كل لله الشفاعة جميعا طب الباب ده جاي ليه حد يقول لنا الباب ده محفوظ في كتاب التوحيد ليه وفي المكان ده ليه برضو بالذات يعني في كتاب اسمه غاية المريض ده جامع لأحك... ل... ل... ل... ل... ل... لشروح كتاب التوحيد هو واحد شهر مجلد تقريبا على ما أظن يعني من هو جميل ومش جايب مثلا ايه الشرح فلان وبعد كده شرح فلان لا ده هو مجمع منهم كلهم معامل شرح واحد ورابعة وكده من احسن الحاجات اللي فيه ان اول حاجة في الكتاب على طول إيه... علاقة الايه الباب اللي قبله والبعده ايه القصة بالضبط كتاب ده كويس. وكتاب الشيخ بن نسايمين شرح الايه? المسائل. فاللي يبق... يعرف في... في كتاب كمان انا مش كنت اذكر اسمه دلوقت. يعني هو هو الكتاب مش شرح. يعني زي مفتاح كده لكتاب التوحيد. الباب ده محطوط ليه? ويعلاقته باللي قبله واللي بعده ربط بس كده. فلو الانسان استخرى على دول هيحلله كتير خالص من مشاكل كتاب التوحيد. مؤيد مؤيد بس <تسجيل> قبل مين والله مش لا لا كل مفيد كل مفيد انت عشان عشان لا ده مش فاكر اسمه خالص هتبقى ان شاء الله يجيب يبقى... لكم ليه بقى كتاب الشفاعه على هنا عشان لما تطلب من غير امم ده غيره يعني يعني تصص طب نعمل هديه ها يلا يا برهمن ها ايه امين ها جاي ليه في كتاب التوحيد اصلا ومحطوط في المكان دهو ليه الربط يعني عند سخه كده مثلا اه عالين حد ياخد تاكسيجي بسرعة احمد شوف بأي واحد الراكنة دي جامدة لا جامدة مصدقني في الكتاب عن اولا ان فيها نوع من نوع الشرك في الكتاب عن مثل ان ليه في كتاب التحيد وليه في المكان افزاك اني كتاب تخيل ان فيها من نوع الشرك ده صار فعبتها لغير الله وهي الشفاء اللي هتطلب من في نوع من النوع ان يتطلد هطلب من غير الله عز وجل تبقى تبقى غير مشروع في, في, في, في المكان ده بقى بالذات بالذات نيه؟ بين دي استخدار انت برضو فسخر فسخر برضو فالذين يدعوني من دون الله يعظونيهم ويعظونيهم هؤلاء شفاءنا عند الله عز وجل فالله عز وجل نفع الشفاء اخ عرف تأسيم ماشي هو خلاص ريقو جزاك الله خير ااا عليك حاضر ال لاني من حجج الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى انهم يتخذونهم شفعاء فربنا قال لهم ما فيش شفاعه عند الله تبارك وتعالى الا باذنه كل لله الشفاعه جميعا فعايز شفاعه اطلبها من ممن يملكها ومين اللي يملكها كل لله الشفاعه جميعا كده تقطع عروق الشرك كلها. احنا الاية الجامعة القاطعة لكل عروق الشرك. ها. ايه? ثانية. اه. اه. ماشي حتى لو الكتاب هتوه بس ايوه انت رقم كام دي كتير الشمال كده تحت على الشمال تحت طب يلا ماشي اتخبط بس انت داخل على فكره كتاب كده الله يجوع النازله زعمت في السموات ولا تقوموا يدوم في هنا المشير هم ناوم منهم دي قاطعة عروق الشرك ابن القام دي بقى يعني ما فيش اي سبب ابطالتهم كل الحجاك اول حاجة اللي بيدعى من دون الله تبارك تعالى ده او اللي بيدعى لازم يكون في نفع بيوصله للمدعو وإيه اللي حيدعى ليه يعني تمام الصفات اللي هي موجودة في من يستحق ان يدعى يا اما يملك فربنا تبارك تعالى نفع عنهم الملك الملك استقلاله طيب ممكن يكون هو لا يملك استقلاله مش بزعته لوحده بس ممكن شرك ليه فيها جزء وما له فيهما فيه فيه من شرك ما لا ما هوش كمان شريك طيب ممكن يبقى معين وظهير يعني لا برضه ما هوش لا معين ولا ظهير طب خلاص هو ممكن مشموعين عليها لكن ممكن يكون لي جاه ومنزلة وحظوة فشفيع وكمان الشفاعة عنده عند الله تبارك تعالى لا تنفع إلا لذنة له طيب خلاص لنفى الملك التام وملك على سبيل الشراكة والإعانة والشفاعة خلاص ما حدش فيه سبب حد يعبد, يعبد غير الله تبارك تعالى بيه تمام فعلشان كده جاء هنا بالباب ده يبقى الشفاعة المثبتة عرفناها والشفاعة المنفية عرفناها تعريف الشفاعة لغة واصطلاح عرفناها بقينا نتكلم على انواع الشفاعة يوم القيامة سهلا خلص انواع الشفاعة يوم القيامة كم نوع ستة, ستة بن القيام جيب ستة ممكن نخليهم سواعة عشان خاطر تمام تمام هنقسمهم قسمين <تصفيق> هي تفريع مش اكتر قسم خاص بالنبي لا يشارك فيه غيره وقص لا مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الانبياء واحيانا بين الانبياء والمؤمنين كمان اول شفاعه الشفاعه في الايه الشفاعه الكبرى اللي هي الشفاعه في بدء الحساب ديت من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه احد والحديث الطويل المشهور معلوم الشفاعه الثانيه الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه في فتح باب الجنه بك امرته الا افتح لاحدا قبلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيفتح من كل الاديان يعني كل الامم السابقه الشفاعه الثالثه الخاصه بالنبي صلى في بعض الكفار اللي هو الشفاعه في عمه ابو طالب يخفف عنه العذاب فقط دول ثلاث شفاعات خاصين بمين بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه الرابعه الشفاعه على الصراط في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلوها وديت للأنبياء كلهم ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم فينجي الله عز وجل أقوام استحقوا دخول النار بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأنبياء جميعا الشفاعة اللي بعد كده الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها قبل أن يستوفى منهم العذاب وديت للأنبياء جميعا وللمؤمنين من النار إيه؟ إيه فيخرجون منها يا رب الحديث الشفاعة المشهور بقى يا رب أخو اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وتصدقون برضو. والمؤمنين فيحرم الله عز وجل سغرهم على النار فيخرجونهم ويعرفونهم بموضع السجود يقول يا رب اخرجنا من قد عرفنا الاحاديث المشهورة في الصحيحين تمام الشفاعة اللي بعد كده الشفاعة في رفع درجات الجنة ودي ايضا للانبياء والمؤمنين هي للمؤمنين واضحة والذين امنوا اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقن بيهم ذريتهم فدي ل... فيبقى الانبياء من باب اولى وازواج ال... النبي والانبياء معهم وان كانوا لم يفعلوا ايه مثل اعمالهم يبقى احنا كده عندنا الشفاعة الكبرى الشفاعة في دخول الجنة فتحة بواب الجنة الشفاعة في بعض الكفار ودول التلاتة خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في قوم استحقوا دخول النارأة لا يدخلوها الشفاعة في قوم دخول النارأة يخرجوا منها الشفاعة في رفع درجات وناس دخلوا الجنة كده ستة وممكن لو افرادها بس عشان توضح الشفاعة في سبعين الف يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب الحديث المشهور سبع اه ان يدخلوا من الباب الايمن من ابواب الجنة. انا عن السابع عندي كنت اوضعه ان هي بان بي... السابع ده شفاعت المؤمنين في اهليه ما ده دي اللي هي الواحدة السابع فيها الآية وحكنا بهم ذريتهم وحديث والله اعلم يعني تخدخل في رفع درجاتهم في الجنة اسلحة دي لو كانوا دخلوا الجنة وحيرفع درجاتهم دخلت في دي لو لأ دف ناس كانوا في النار وهيتطلعوهم دخلت في الاول نيه. طب رشي خاز الحديد انهين السابع دي ولا الحضرات بتاعت ال 13 صح هم اللي, اللي الناس كانوا المفروض يخشوا ما يخشوش اصلا لا لا لا استجابوا دخلوش دخلوا بقى ويطلعوا ويطلعوهم دخلوا النار اما انت عندك ايه؟ عم ابراهيم ركز ركز الله يسأل الله لا يسيئك احنا آخر الليل وبص لا, لا, لا. شفاعته في العصام اهل الذين يدخلون النار بذنوبهم لا يا ميلي لسه هي اهو في عصام اهل التوحيد ودخلوا النار يخرجوهم وحتى قال لك ان ده اجماع الصحابه ولم يخالف فيه الا اهل البدع مين مين اللي خالف في الموضوع ده الخوارج والمعتزله هم بس اللي قالوا هما المخرج المعتاد ما بيخالفوش في اللي قبلها بيخالفوا في دي بيقولوا مفيش حد يخش النار ويطلع منها دخل نار يبقى استوجب عليه عليه حق عليه العذاب دخل نار يبقى مش هيطلع منها خلاص لا انا ما انا فاهم انا بقول لا مش انت مش من اهل البدعه انت من اهل الزهوق ماشي الباب اللي بعده اه من ابواب الجنه طيب باب انك لا تهدي من احببت ايه الباب ده جاي هنا ليه الباب ده جاي هنا علشان يؤكد ويقرر ان افضل الاولياء بشر لا يملكون واللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تمام فلا يستحق ان يعبد من دون الله مع ما له من المنزله والشرف فغيره وأدنى منه في المرتبة في مراته بالولاية يعني أولى بهذا الوصف أنه لا يستحق أن يعبد من دون الله فالباب في دائر على موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طال أنه يعني ان صلى الله عليه أراد أن يدعوه ومات كافراً مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه فنزلت الآية الأولى انك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاءه وأعلم بالمهتدي الأول المقدمة بسيطة كده إيه هي أنواع الهداية أنواع الهداية ثلاث أنواع النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتعريف والتعليم وهذه الهداية هي التي للأنبياء وللعلماء من بعده تمام الدليل عليها وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم الهداية التانية النوع التاني من أنواع الهداية هداية التوفيق هداية خلق الهداية قلب العبد والتوفيق تمام والتثبيت هذه الهداية لله تبارك وتعالى الدليل على أن ليس أحد يملك هذه الهداية غير الله تبارك وتعالى أنك لا تهدي من أحبط يعني إيه لا تهدى يعني لا تبين لا هداية هنا مش معناها البين والإرشاد لا معناها خلق الهداية في قلب العبد والتوفيق للعمل تمام الهداية الأخيرة الهداية العامة اللي هو هداية اللي تبارك تعالى لجميع المخلوقات كل المخلوقات إلى ما يصلحها فتجد الحيوان الحيوان الأعجمي اللي هو غير عقل لما يكبر غير عاقل فما لك هو لسه مولود ومع ذلك يلتقن تادي أمه بعد الولادة ومشاركة بلا تعليم تجد النحل بالإعجاز والعجب العجاب اللي بيعمل ده كله محدش علمه مدخلتش مدارس طرع من يخرج إلى هذه الدنيا يفعل هذه الأفعال بلا تعليم النمل والجميع أنواع الحيوانات تعرف عارفة زي وتاكل إيه وما تاكلش إيه كل الكلام ده يعني ليه الأسد لما بيتولد ما بيروحش ما بيعودش يأكل عشبة من الأرض كده ولا هو يأكل لحم ديه داية ربنا تركنا هذا كل الخلق إلى ما يصلحه لأ بقوا إيه ده ده, ده, ده أنا لك القشره من بره كل نوع بقى بنفسه ازاي ينظف نفسه وازاي وازاي وازاي كل دي بغير تعليم دي اسمها الهدايه الايه العامه والذي قدر فهدى هدا هنا اله الهدايه العامه لكل المخلوقات الى ما يصلحها قلنا الايه الأولى للهدايه في الاخره اه اهل الجنه الى الجنه وأهل النار الى النار ممكن. ممكن الهدايه في الاخره ممكن تبقى النار الرابع اللي هي ان الانسان المؤمنين الى يعني اماكنهم في الجنة وهداية الكفار الى اماكنهم في النار وان يكون اهدى الى بيته في الجنة من احدكم الى داره بعد الانصراف من وانت مراح بعد ثلاثة بوع استحالة يعني متبقاش متعرفش بيتك يعني اللهم إلا لو حضرت جمعة يعني لحد من إخوان اللي دربون جداد هلأ؟ آه ممكن تطلع متعرفش البيت من الولى والإنبهار ابراهيم عبد المونعم خطب مثلاً يعني مثلاً اختبرت ابراهيم؟ لسه؟ أما الجلج للمنابر ويزلزل المنابر وتنفجر البركين من تحت يعني فوق كده يعني حاجات دي كلها اه ممكن لكن غير كده لا صعب يعني الآل يقول انك لا تهدي من أحببتو لكن الله يهدي ما يشاء وهو أعلم أنا بحاول أفوقك بأي سبيل يعني عن الشباب إبراهيم سمحنا يعني هنفوق <تصفيق> عليك المرض قال في الصحيح عن, عن ابن المسيب اللي هو سعيد ابن المسيب المسيب والمسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جه فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطالب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأب أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان للنبي, وال... للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيد مات على الكفر وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طبعاً إحنا نسينا كلام شيخ الإسلام في الشفاعة بس نرجع له إن شاء الله إيه إيه لما حضرت أبا طلب الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وده في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية يعني أقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين خصوصاً وإن عمه كان ينصره ويحميه فكان حريص على تقديم نفع له كما نفعه في الدنيا أن ينفعه في الدنيا والآخرة بهداياته إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا اله إلا الله ده دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل من يعني غير المسلمين إلا هذه الكلمة بدونها لا يدخلن في الإسلام وبها فقط يدخلن في الإسلام لا إلا الله محمد رسول الله لما يكن يطلب منهم غير ذلك فأصدقاء السوء وهذا من شؤم صحب صحبة السوء قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهي دي الحجة اللي بيها كتير جدا جدا من الكفار ظلوا على كفرهم ولم يدخلوا في الاسلام حجة اتباع الأسلاف إن وجدنا أباءنا على أمة إن أجدادنا وإحنا طلعنا لأن أجدادنا وأباءنا بيعملوا كده فيبقى هو ده الصح وكره مخالفة ما عليه الجمع إنسان يبقى عارف الحق بس الناس كلها كده الناس كلها بيحط فرصة في البنك أنا أبويا كان بيعمل وأخويا كان... فخلاصي بقى ي... ما يرضاش ي... ي... يتبع الحق لأن أبوه جده كانوا على هذا البطل وفي كلمة أحاج لك بها عند الله في دليل على أن الأعمال بالخواتيم وأن لو كان قالها كانت نفعته تمام فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فأعاد لما النبي صلى الله عليه وسلم كر... قل لا إله إلا الله هم كمان قالوا أترغبوا عن ملة عبد المطالب فيه أن يعني عندهم كأن الحجة دي كافية جدا جدا في رد الإسلام يعني أنت هترغبوا عن ملة عبد المطالب ما جابوا له الشفاة تانية ولا ردوا عليه رد علي برد تاني فكان آخر مقال هو على ملة عبد المطلب وده فيه تصرف لأن طبعا هو أكيد إيه قال انا ولكن الراوي من وده من الأمور الحسنة أنه أبا ينقل الكفر على لساني نفسه مع إنه ليس, لي ليس فيه شيء وده في أيضا يعني حديث آخر حديث الجنازة وهي محمولة إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني قال قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون به هي أكيد ما قالتش كده وأكيد نعم صلى الله عليه وسلم ما قالها شكده قال قالت يا ويلي يا ويلي أين تذهبون به بس كراهت أن ينقل لفظ ده لألا يعني يكون من أهله فأبى ذلك وهذا يعني من الأمور الحسن النية السلام قال له لا استغفران لك ما لم أنهى عنك فنزلت الآياتين الآية الثانية النكلة تهدي من أحبت دي نزلت في أبو طالب فعلا الآية الأولانية دي عامة نزلت بعد أبو طالب وفاته بمدة وكانت عامة في المشركين جميعا مش خاصة بأبو طالب نرجع سريعا لكلام الشيخ الاسلام تيميه وكده ننهي كلامه في الشفاعه قال ابو العباس شيخ الاسلام تيميه نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون له عونا الايه اللي قلناها اللي الشرك ولم يبقى إلا الشفاعه فبين انها لا تنفع إلا لمن ادن له الرب كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضاه فهذه الشفاعه التي يظنوها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيبدأش بالشفاعة بل يستأذن ويؤذن له ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى شفاعة شفاعة وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لاهل الاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك فيبقى الشفاعة لابد لا تكون إلا في مسلم إلا في موحد تمام؟ ولا تكون إلا من موحد والاستثناء الوحيد في من تكون فيه مش في من تكون منه يعني اللي هيشفع لابد يكون موحد اللي هيشفع فيه الأصل من موحد والاستثناء الوحيد المذكور في عم النبي صلى الله عليه وسلم ومش شفاعة كاملة في الخروج من النار بل في تخفيف العذاب الكلام اللي جاي ده بقى هو المهم قال وحقيقتها إيه حقيقة الشفاعة بقى بالزبط أما هي الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى ولابد أن يأذن فيها الله عز وجل ولابد أن يرضى عن المشروع فيه طب إيه فايدة الشافع والمشروع والعلاقة دي اللي منهم إيه قال أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له ده ابتداء ربنا يقدر أنه يغفر لفلان بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ولكن ربنا تبارك على جعل لذلك سبب يعني يبقى خلاص ربنا أرد أن يغفر لهذا العبد فيقول لعبد آخر إشفع فيه طب يقول العبد الآخر ده ليه قال آه ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن نبس سلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ال ال الكلام الجميل اللي قمناه اللي هو بتاع الآية اللي قاطعة عروق الشرك الشيخ الإسلام ذكرها وابن القيم هو كمان ذكرها قال ابن القيم في الكلام على وقطع وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا فالمشرك انما يتخذ معبود لما يحصل الله من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع وعددها كلام جميل جدا لما تقرأ يعني إيه يبقى لك معنى الآية بوضوح سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد للأهلان